مساء الخير يا نجمة ليالينا مساء النور مساء الحب والأشوار مساء طاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان واهل الشوار سلام الطيب الأهل الطيب بهم يزدان ترديد مساء الخير يا نجمة ليالينا مساء النوم مساء الحب والأشواب مساء طابت تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان واهل الشواب سلام الطيب له الطيب بهم يزدان ترديد سرى قلبي وهو هايم وسراني بدون شعور وعيني ما تشوف إلا حبيب لو وحيده ضحكتني نزل دمعي برى رحي وزدت سرور كتب شعري على صوتي زها حرفي وتنشيده زها حرفي وتنشيده مساء الخير نجمة ليالينا مساء النور مساء الحب والنشوى مساء الطاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان واهل الشعور سلام الطيب لأهل الطيب بهم يزدان ترديد مساء الخير يا نجمة ليالينا مساء النور ولا الشوار مسعطاب تهريدا سلام الله على الشجعان والفرسان واهل الشرا سلام الطيب لنا الطيب بهم يزدان ترديدا انا يا ناس اهم حساس لا فرق القلب غمزة وهمس القلب ترعيد أغني باسما دايم كأني يا عرب مسحور لها حبي وتقديري وإنشادي وتغريدة ولها الهافي حشا قلبي بذات الروح شباب يمين الله ما انسى حبيبه قلبي بغيده الله ما انسى حبيبه قلبي بغيده